استفتح الله عز وجل هذه السورة بما استفتح به سورة الحشرية التي كانت معنا في الدرس الماضي وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ما من شيء من مخلوقات الله إلا ويسبح بحمده في السماوات وفي الأرض مما يرى مما لا يرى فالكل يعرف ربه ويقدره حق قدره حتى قال ربنا في سورة النور كل قد علم صلاته وتسبيحه فألهموا ذلك وهم يسبحون الله تبارك تعالى والله تبارك تعالى حقيق بالتسبيح وبالتنزيح وهو العزيز الحكيم عزيز لا يغالب حكيم فيما شرع وقدر ثم قال ربنا تبارك تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لما تقولون ما لا تفعلون وهذا إنكار على من يعد وعدا ثم يخلفه وهذه ليست صفة المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خام وفي الحديث الآخر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها فذكر منها إخلاف الوعد وإخلاف الوعد سفة ذنب خلق مذموم أن يعد الإنسان أما لا يفي وسبب نزول الآية كما مر معنا أن الصحابة ذكروا أي الأعمال أي الأعمال أحب إلى الله نعملها فلما نزل الجهاد نزل الأمر بالجهاد صعب على, على بعضهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان الناس من ال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لو وددنا أو لو وددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن حب الأعمال إيمان به لا شك فيه جهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا وهذه الآية بيّن الله عز وجل أن هذا أمر مما يغضب على صاحبه ويمقت ويكره كرها شديدا هذا الفعل كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعله ولذلك على الإنسان أن لا يعد إلا بما يظن أنه يمكن أن يوفي به فلا يعد بما فوق طاقته ولا يعد بما لا يفي به